ت ح الاضة الافة ش قطة صديقتي هكلب شل خبر شلي كلب صديقي, كلب صديقي هتأتسوئيم شل هيلديم شلي ألعاب أطفالي, ألعاب أطفالي زي همئيل شل هكوليغا شلي معطف ميلي هذا معطف زميلي زها مخيت شله كل شلي هذه سييارة زميلة هذه سييارة زميلة زهااء شله كل شلي هذا شغل ميلي هذا شغل زميلي. הכפתור של החולצה נפל. זר אל-קמיס קד אינקטע. המפתח של החניה אבד. מפתח אל-קראג'י מפקוד. מופתח אל-קראג'י מפקוד. המחשב של המנהל התקלקל. كومبيوتر المدير متعطل كومبيوتر المدير متعطل مي هو غير شالها يلدا؟ من هم والدة البنت؟ من هم والدة البنت؟ كي تساد أخال لهجية لبيتام شال هو غيرها؟ كيف أصل إلى منزلي والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ هبايت نمتا بسوف هرخوف المنزل يقع في آخر الشارع المنزل يقع في آخر الشارع ما شماش البغاة شفايت؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما شمو של السفر؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ما شموت يلديهم של השخنين؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ تتكون أطلة مدارس, مدارس الأطفال ما تتكون عطلة مدارس الأطفال؟ مش أتحك بلاحهغف ما هي أقات عمل الطبيب؟ ما هي أقات عمل الطبيب؟ مش أط بكغبة مزيئون متىفته المتحف؟ ما فته المتحف؟